الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه طيبين طاهرين أجمعين نواصل بإذن الله سبحانه على اح شرح قطر النداوب كنا قد توقفنا عند قول مصلي فرحمه الله ها وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام من يقرا قبل هذا الكلام تفضل تختص الخمسه الاول بمراده الحصاره اذن وتختص الواو معطفه على الخمس على على الفعل وتختص ما نقول أي وتختص غير ليس واضحنا فغير معتوفة على الخمسة الأول وقال وتختص الخمسة الأول ثم قال وغير ليس وغير ليس أي وتختص غير ليس ب ليس طبعا وفتئ وزال بجواز التمام بجواز التمام وقد شرعنا في هذا الكلام الظلم إذن ليس وَفَتِعَا وَزَالَ مُسْتَثْنَاتٌ من هذه القاعدة ما القاعدة؟ القاعدة تقول أخوات كان يجوز فيها التمام يجوز فيها التمام يجوز فيها التمام إذن الأصل هو ماذا؟ الأصل هو النقص نقول كان فعل ماضي ناقص أصبح فعل ماضي ناقص وهكذا هذا الأصل أنها ناقصة تحتاج إلى مبتدأ وخبر ترفع الأول تنصب الثاني وقد تختص وقد يجوز أن تكون تامة ويجوز أن تكون تامة هو بدأ بالأصل بدأ بالأصل وأنها من النواسخ وأنها ترفع الأول وتنصب الثاني وهذا هو الأصل فيها بدأ به ثم لما أنهى الكلام عن الأصل ماذا؟ شرع في الكلام عن الفرع وما تختص به هذه الأفعال كلها أو بعضها فذكر قبل هذا أنها قد تكون صار ثم ذكر أن كل الأفعال تكون تامه او يجوز ان تكون تامه الا هذه الافعال الثلاثه وهي ليس وفتئ وزال ليس فتئ وزال ليس ليس لا تكون الا ناقصه يعني ليس لا تكون تامه ابدا وهذا باتفاق واضح ليس لا تكون الا ناقصه فلا تحتمل التمام وإن سمع وإن سمع فيها حذف الخبر وإن سمع فيها حذف الخبر كقولهم ليس احد ليس أحد هنا ليس أحد هذا مسموع لكن لا نقول إنها تامة عندما نقول الخبر خبر محذوف وليس ناقصه خبر محذوف والتمام معناه الاكتفاء بالمرفوع على قول كثيم النحات جميل. إذن ليس ناقصة باتفاق النحات فتئ وزال فيهما خلاف فيهما خلاف منهم من قال قد تأتي تامة منهم من قال قد تأتي فتئ وزال تامة الصواب خلاف ذلك وما عليه الأكثر أنهما ماذا Dائما ناقصا ناقصتان يعني مثل ليس لا تكون إلا ناقصا عرفنا معنى التمام معنى النقصان معنى التمام معنى النقصان عرفنا هل نسمى الله بأس نراجعه التمام النحاة فيه على قولين منهم من قال هو ماذا؟ الاكتفاء بالمرفوع بالمرفوع ومنهم من قال؟ ها؟ كيف؟ آه نعم صحيح آه نعم هو الدلالة على الحدث والزمن يعني أن النقصان النقصان هو احتياج المنصوب الاحتياج إلى المنصوب أو الافتقار إلى المنصوب الافتقار أحسن تعبير نحو نقول النقصان هو الافتقار إلى المنصوب والتمام هو عدم الافتقار إلى المنصوب والاكتفاء ب بالمرفوع واضح منهم من قال طبعا الفعل يحتاج إلى أو الفعل هو فيه ماذا يدل على الحدث والزمن فيه أمران حدث والزمن قالوا وكان مخاوت لا تدل على الحدث كان مخاوت لا تدل على الحدث وإنما تدل على ماذا على اتصال الخبر بمضمون على الاتصاف المبتدا بمضمون الخبر في زمن في زمن معين ماضي او حاضر او واضح فعينما تقول كان زيد منطلقا فهذا يدل على اتصاف زيد بالانطلاق في زمن الماضي واو تقول سيكون زيد منطلقا فهذا يدل على اتصاف زيد بمضمون الخبر في زمن المستقبل مفهوم لكن اين الحادث لا يوجد حدث لا يوجد حدث والحدث هذا الحقيقة متضمن في المصدر مثل أن تقول مثل أن تقول ضرب الفعل ضرب فيه أمران فيه حدث وهو ماذا الضرب وفيه زمن هو الماضي أو المضارع أو كذا واضح. فهذا فعل تام ليس به نقص لكن حينما تقول كان زيد منطلقا او صادقا الان كان اين الحدث الذي دلت عليه ها اكثر قالوا لا يوجد حدث وبالتالي نقصانها ماذا هو دلالتها الى هذا المنصوب لا تكتفي مرفوعا حين تقول كان زيد لا تكتفي بهذا وريت معنى فهي مفتقره الى هذا الى هذا الخبر وتمامها هو كان الشتاء اصبحنا واضح لان اصبحنا وامسينا بخلاف لو قلت أمسى زيد مريضا فسبحان الله حين تصبحون وإن كان ذو عسرة إذن فهو فدلالة أمس هنا النقصان وربطت بين الزيد والخبر باتصاف زيد بخبره في زمن ما أما لو قلت كان الشتاء أي حضر الشتاء أو ثبت الشتاء أو دخلنا في الشتاء نحو هذا بخلاف لو قلت كان الشتاء باردا فهنا ارتباط بين الخبر والمبتدا من ربط الفعل الناقص نقصانه ماذا افتقاره الى المنصوب فقالوا التمام اكتفائه بالمرفوع يعني عدم افتقاره الى الى المنصوب وفي هذا نظر كذلك لماذا لان الفعل المتعدي الفعل المتعدي الفعل مت غلطنا غلطنا ترى متجددا الفعل متعدي آه. أكل زيد لا ادري يكون نماصب يدني بهذه اليمسح فتح ليس هنا المخصورة ربما يجد ربما يجد أكل زيد أكل زيد ماذا أكد؟ لو لو لم نأتي بالمفعول ماذا يقص؟ يبقى المعنى ناقص، يبقى المعنى ناقص. واضح الان فلا بد من تمام الخبر المفعول به هنا. هذا التعليل مثل التعليل السابق. ولهذا الذين قالوا بأن النقصان هو الدلالة على الحد على الزمن فقط، وأن التمام هو الحدث والزمن. في كل كانت تامة. أو أصبحت تامة أو غيرها من الأفعال التي ذكرهم المصنف رحمه الله انها تكون تامة يكون لها ماذا؟ دلالتان دلالة على الحدث ودلالة على ماذا؟ على الزمن فتقول مثلا إن كان ذو عسرة إن كان ذو عسرة فنظرة إن لا ما يصاب الآن إن كان ذو عسرة أي إذا ثبت دلت على الحدث واضح الآن؟ و... كل كالماضح مفهوم؟ أو إن يكن ذو عسرتي إن يكن ذو عسرتي فمن كذلك تكون تامه فدلت على الحدث ودلت على الزمن والله أعلم لكل على كل حال هو تعليل فقط هو خلاف في التعليل لا يغير شيئا سواء قلنا إن التمام هو ماذا هو الدلاله على الزمن والحدث أو قلنا إن التمام, إن النقصان إن التمام هو الاكتفاء بالمرفوع سواء يبقى المثال مثال هو هو ويبقى الأمر هو لكن ماذا تعريف فقط هو الذي يتغير؟ أنا رجعت رف م أسبوع الماضي ها أو غير ما داس السابق هذا نه ماذا قلت؟ حظ هو ماذا؟ ما هو ما يملح؟ انا لا الثاني ذكرت هذه الاولى وهذه الثانية الثانيه ثم قالت كذا يعني ذكرتها ثانيه وأولى. وأ... واولى نعم التمام هو الدلال على الحدث والزمن الدلال على الحدث اذن ول... والنقص هو الدلال على الزمن فقط واضح والله اعلم قلت ليس باتفاق العلماء لا تدل الا على لا تكن الا ناقصه لا يوجد مشاوير من الدين الوراقية هي التي ستفي بالغرض إن شاء الله أما فتح فيها خلاف وزال ذلك فيها خلاف طبعا زالت عندنا ثلاث أقسام ذكرنا هذا زالت تكون بذلاثة ب... معان مشكلة من مع هذا المكان إذا زالت تدل... تكون بثلاث معان نعم لا داع الوقت عنده ها آه... نعم زال تكون بثلاث نيلات زال التي مضارعها يزال وهي التي نتحدث عنها يزال هذه هي الناقصة والتي مشاطها أن تسبقها ما أن يسبقها نفي أو شبه نفي زال يزال هذه هي الناقصة وزالت مضارعها يزول اي اذهب فانتهي واضحه زيد زالت الشمس ها زالت الشمس تامه وناقصه ها تامه وناقصه تامه قلت زالت الشمس نقول آه زالت فعل الماضي اه فعل مبني على الفتح والتاء تاء والشمس فاعل If I لكم ما زالت الشمس ليش؟ is الخبر؟ هذا Why? Where is زالت cloud? This is ما زالت الشمس ما زالت ring xymal and ما زالت الشمس ما نفيت هذا الخبر light? هذا does هذا الخبر خبري What قلت the reaction now? What is the light? What is the لم I تزل واضح الان مضارع هذه لم يزل المتزول لم يزل وهذه لم يزل اي لم ينتهي واضح الان اذا زال تزول زالت الشمس ما زالت الشمس ويمكن ان اقول استعمل هذه العباره ما زال فيقول ما زالت الشمس مشرقه كيف تكتب الشمس ش م س تروح مشرقه اذا فالمشرقة خبر وهذه ما زالت الشمس مشريقة لو نفيتها ماذا أقول لم لم تزل لم تزل الشمس مشريقة لاحظ جيدا بين القر فتحة غير المال لم تزل الشمس مشريقة أي ما زالت الشمس مشريقة وهذه زالة ناقصة التي مضارعها يزال جزمه يزل وما زال التي تامة والتي مضارعها يزول يمكن أن تقول زالت الشمس إذا غربت آه عفوا إذا مالت إلى الزوال أو تقول تزول الشمس مضارعها إذا نفيت تقول ما زالت الشمس وانته إذا نفيت مضارع تقول لم تزل الشمس واضح الان عندنا ما زال عندنا زال اخرى لقد زلزلتنا بما زال ها عندنا زال اخرى وهي التي بمعنى زال اخرى لقدنا اثنين بقي واحده ما هي التي مضارعها يزيل قبل قليل يا نعم عندنا زال اخرى في لسان العرب مستعمله ومضارعها يزيل وتكون بمعنى ماذا ماذا يميز يميز واضحا تقول زال الرجل عنزه من ضأنه عنزه عن ضأنه يعني ميز بين الماعز وبين الضأن بين ذات الصوف بين ذات الشعر ما زال الرجل بين اولاده اي ميز ميز بينه جزاك الله خير اي ميز هذا جميل جزاك الله خير هذه تنظف المبعده حتى نستعملها اذا ما زال نعطي الفائده لانها فاتته زال تكون بمعنى يزال وهي الناقصه مضارعها يزال وزال التي مضارعها يزول ولا تكون الا تامه وزال التي مضارعها يزيل مضارعه ماذا؟ يزيل وهذه تكون بمعنى ماذا ماذا يميز أي فرق بين المتشابهات أو بين المتغيرات أو نحوها فنقول فرق ما زال الرجل بين أبنائه الذكور وأبنائه الإنم أي ميز بينهم وهذه تكون تامة و نعم تكون تامة لا تكون ناقصة وكلها ماضيها هو هو زال وكلهم استعمل في سال العرب زال يزال ناقصة وزال يزول تكون تامة وزال يزيل تكون كذلك تامة واضح هذه بمعنى ماذا والأخرى بمعنى ينتهي و... و... ويزول أمره يعني يمضي أمره، والأخرى تكون ناقصة بمعنى صاب خبر المهتدى بمضمون خبر في زمني إذن هذا كلام الصنف رحمه الله ماذا قال؟ وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام ثم شرحه فقى أي اي اي هذه التفسيرية أي اي التمام هو ماذا الاستغناء عن عن الخبر وذكر أمثلة آن وإن كان هذا المثال ماذا معنا؟ وإن كان ذو عسرة أي من يعرب من يعرب نور الدين إيه كان إعلام الماضي نمس قال تختص بجواز التمام مثله كان إن كان دعوستي وإن كان دعوستي فعل الماضي تام فعل الماضي مبني على الفتح بمعنى ثبت هذا بمعنى ثبت ذو يا رسول الله ما ظل اسمه خبر ما إذا نحن في كانت تامة اذا قلنا كانت تامة لا مبتدا ولا خبر و... نعم وهو مضام يعني حين نقول كانت تامة انس الأحكام المتعلقة بكان الناقصة فلا مبتدا ولا خبر ولا شيء من هذه الأمور وإنما فعل وفاعل فعل ماضي مبني على الفتح ذو فاعل مرفوع رفعه الضم الواو احسنت ورفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه عسره مضاف اليه منصوب ها مجرور نعم مجرور وجره الكسره الظاهره على اخره المثال الاخر سبحان الله حين تمسون وحين تصبح ها من يعرب عبد الرحمن انت لا. بسم الله حسين حاول ما ليست عاده لك هم حسين إبراهيم طعطع رأسه حتى لا نكلمه ها سبحان على قدك بعصافيري محمد لا نعم نا. نائب عن المفعول المطلق وهذا مضى معنا العام الماضي المفعول المطلق سبحانه في الاجر نائب عن المفعول المطلق لانه لماذا نقول نائب عن المفعول المطلق او نقول مفعول مطلق متجوزه لان المفعول المطلق يكون مصدرا للفعل لكن اين الفعل هنا نعم تقديره يسبح نسبح سبحان الله حين فهذه سبحانه نائب عن المفعول المطلق او مفعول مطلق منصوب ونصب الفتحه الظاهر على لفعل محذوف وجوب تقديره يسبح او نسبح وهم مضاف والله مضاف حين حين عبد الكريم أنت انت كنت خارج المجا هذا لا يجوز الخروج هذا الوقت الظلام وكذا اذا حين قل به علوم فيه فعل فيه, فعد فيه ماذا آه. القدر يفعل فيها الاكل وكذا والمسجد تفعل فيه الصلاه When ما are فيه which تمسون stand者 المساء التسبيح stand هذا that بماذا place واضح هذا الظرف to what? الظرف Do we understand لهم من the place is being addressed that the place وهو has to be related. The أن تفكرون على حين متعلق بتمسون، تمسون، فعل؟ ما شاء الله، إيه؟ ونفعه؟ آه؟ أحسن تاب. ثبوت النون، أحسن تاب. ثبوت النون. ونفعه ثبوت النون. والوَو ساستعمل الاحمر ها والواو ضمير متصل او فاعل واضح مبني على السكون في محل رفع تمسون هكذا صحيح هذا ها صحيح او غير صحيح صحيح اذا حين تمسون وحين تصبحون تمسون للفائده اصله Tuhamsun Tuhamsun رباعي. sa alifun Hamza-afun Mimun Wasin ميم وسين و. is هذا basis وهذا الحذف is the تم This is the basis To the في الصرف حين تمسون زيد the hamza Tuhamsun ها حين تمسون الظرف حين امسائكم الجملة لها محل من العرب وليس لها محل أحسن في محل جر في إضافة هذه جملة جملة تمسون فعل وفاعل في محل جر ماذا مضاف إليه والتقدير حين إمساء إمساءكم مثال آخر ما دامت السماوات والأرض هاكم نعم من يعرف سرعة ما دامت السماوات والأرض طبعا تمسون هنا ما معنى تمسون ما معنى معنى الدخول في المساء، الدخول في في المساء، نعم واضحة، الدخول في المساء، أمسينا أي دخلنا في المساء، وهو التام، أصبحنا أي دخلنا في الصباح، أو هو مفهوم؟ لا سموات ما دامت ما نا نافية أو مصدرية أو ماذا؟ دامت دامت فعل الماضي مبني على الفتح داما والتاء ما دامت مكسوره ما دامت السماوات التاء التاني الثانيه لكنها تاء التاء ساكنه نعم وكثرت تخلص من حركه التقاء او من اجل التقاء الساكنين السماوات فاعل احسن مرفوع مرفوع بالضم الظاهر على اخره والارض مرفوع مرفوع على علي ما معنى ما دامت هنا؟ what happened here? It's a question. Is it clear? What happened to the heavens? Are there other examples from us? زيادتها متوسطه محبو. هكذا تكتب متوسطة ما كان احسن زيدا الآن صنع المصنف رحمه الله في خصائص هذه الافعال او في بعض خصائص بعض هذه الافعال فمما ذكره او من هذه الخصائص ما تختص به كان دون غيرها ما تختص به كان دون غيره وبعد ما خصائص كان ماذا ذكر بعد هذا ومبعد هذا بعد هذا انتهى يعني اغلب النحاة يذكرون خصائص كان في اخر البحث في اخر بحثك الافعال ناقصه يذكرون خصائص خصائص كان وهذا تصنيع ابن رحمه الله في الفيه قال وكان هذا عطف على على ماذا على على ما بعد تختص على الخمسه وعلى غير واضح وتختص خمسه الاول وتختص كان فكان هنا في محل رفع معطوف على الخمسه محلها الرفع واضح لا تضع الى اخر اللفظ لانه لفظ محكي كان هكذا لكن محله ماذا الرفع معطوفه على الخمسه مفهوم كانه قال والخمسه وزيد وخالد تاتي كلها مرفوعة لانها معطوفه على المرفوع فكان معطوف على المرفوع اي محله ماذا الرفع تختص كان بماذا بجواز بجواز اذا الاصل ماذا ها هذا اصل انها تكون ماذا لا تكون زائده فرق الان عندنا كان ثلاث احوال كان ناقصه وكان, وكان الزائده هذه لا تساوي هذه كلها مختلفة أحكم هذه لوحدها وأحكم هذه لوحدها وأحكم هذه لوحدها فكان الزائدة ليست هي التامة وليست هي الناقصة فليس معنى أنها زائدة أنها ناقصة وزائدة واضح الآن؟ ليس فيها النقص واضح؟ ما كان أحسن زيدا ما كان أحسن زيدا قال بجواز زيادتها متوسطة لماذا لا متوسطة؟ ها ها ها إبراهيم لماذا لا تحضرون الدرس؟ الكتب موجودة والوسائل التعليمية لا تعد ولا تحصى في البيوت في الطرقات في كل مكان والله الليل الحمد كل ماذا تحضر الدرس. قبل الدرس على الأقل على أقلية في الساعة قال ما عندنا اليوم وماذا درسنا في الأسبوع الماضي إذا كانت إذا كانت إذا كانت اتصال الطالب بكل راسه أو بهذه المادة إلا في يوم الجمعة وفي أثناء الدرس فإنه لا يستفيد قل لا يستفيد وقل لا يفلح قل لا أن يحصل علوم الان يلي في علاقتك بعلم النحو فقط يوم الجمعه من المغرب العشاء وبعد الدخول الشروع في في الحلقه فهذا ليس هذا ليس طلب علم وهذا ليس معنى انه سن يترك قال لا لا لا يحاول ويحاول ان يزيد ان يهتم بهذا بهذه بهذه بهذا الدرس يحضر وينظر ويراجع ويراجع ويدرس ويسال ويبحث ويناقش ليس هذا ويحضر كراس ويحضر متن ويحضر قلم ويكتب ما ها. ما ها. لا بد أن الإنسان هذا خاصة العلم خاصة علوم الآلة هذه لا بد للإنسان يحرص عليه حرص شديد وأن يكتب وأن يدون وأن يناقش وأن يبحث وأن يحضر وإلا فما كيف واضح لأن إحنا لا نسمع هنا موعدة قالت تتأثر القلوب وكذا وكذا يزيد الإيمان الآن نطلب علم نفهم نحصل فرق بين بين الحالتين فلا بد من كراس وبرد من قلم احد السلف هذا موجود في سير اعلم انه بلا قال كان يقول لمن ياتي الى الحلقه بدون محبره وقلم محبره وكرس قال قد عزمت على الكذب في طلب الحديث يقول له هذا قد عزمت على الكذب لانك جئت بدون اي شيء فلا بد من الزاد ولا بد من الكتاب ولا التب نعم إذن زيادتها متوسطه ان تكون بين امرين او شيئين متلازمين ليس جارا مجرما جار ان تستثنين طاعت القاعده وان ثبت هذا في خلاف الجار المجرم لان ما كان احسن زيدا نعم ما التعجبيه وفعلها احسن ما التعجبيه وفعلها واضح ليست ما مطلقا ما تؤذي العده اوجه هذه ما التعجبيه والتي تكون ماذا بمعنى كيف تعرف ما It is not a beginning, is it not? And what is the truth? It is a clear, clear, clear, clear. And here is the question, No, I don't want to ask you, or not? It نكره تامه ما من المسوق للابتداء بما تعجبي على كل تفضل ن صدر لا قد اننتكم بما انهم انهم مسوق الابتداء هناك مسوغان عام العموم والخصوص او التعميم والتخصيص على كل عن ربما سياتي ابحثوا فيها الان آ... ما احسن ما الم... تعجبيه وفعلها متلازمان متلازمان يجوز سمع في كلام العرب زياده كان بين ما تعجبيه واحسن زيت اه عفوا و... وفعلها ومثل به المصنف قال ما كان احسن زيت الاصل ماذا نقول ما احسن زيدا او زيدا او زيد ها ما احسن زيدا او زيد يجوز الوجهان يجوز ان نقول ما احسن زيد على ان ما نافيه ما احسن زيد اي لم يحسن زيد ويجوز ان نقول ما احسن زيدا المتعجبين من حسنه واضح الان هذا إذا اذا توقفنا على فتح احسن لو رفعنا احسن نقول ما احسن زيد مستفهمين ما احسن زيد تقول راسه او لحيته او علمه او شيء واضح فهنا نف الان ما احسن زيد متعجبين فما احسن زيدا نقول ما نكره تامه تعجبيه في محل رفع مبتدا أحسن فعل الماضي مبنى على الفتح، هكذا ها؟ والفاعل؟ فاعل يا حسين. أين الفاعل؟ م. محمد. ضام مستتر. نعم. جود. ضام مستتر؟ تقديره هو. Zayda? Aulun به كلكم tisharekin fihaadi. Bifahulun bih mansoom. Wadih? واضح al الخبر ها يا عمر ayn الخبر khabar? Ahsantha. Rujimun في fihaliyya vimahar rafah? Khabar. Al-an, al-mithal thani, maa kaana نقحم zayda. Nudkhi ان مصطلح اقحام مستعمل عند المتقدمين كذلك بمعنى الزياده اقحام او الزياده هذه مقحمه استعملها سيبويه رحمه الله في كتابه ها كان الان اعراب عرفناه الان ادخلنا كان هل يتغير الاعراب لا يتغير الاعراب لانها زائده وزيادتها ليس عبثا هكذا وانما لتوكيد الكلام لتوكيد ماذا لتوكيد الكلام So we say that the مبني على الفتح past واضح ويبقى on كما كما هو مما more, به it ذكر شروطا ذكر Arabs remain كان ذكر is. What do you think about it? Of course, they wrote the rules. They wrote بلفظ الماضي على قول الجمهور أن تكون كان برفض ماذا الماضي فلا توجد في رفض المضار زيد هذا الشرط أول شرط ثاني هذا ذكر متوسّطة واضح شرط ثالث إبراهيم أنت غائب اليوم آه نعم شرط آخر في حد في النون هناك شرط آخر نعم إذن أن تكون بين شيئين متلازمين وان تكون بين ا برفض برفض الماضي بعد هذا يجوز ها ماذا قالوا وحذف وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا ان لم يرفع ماذا قال ان لم يرفع يلقها يلقها, يلقها ساكن ولا, ولا ضميره قال المصنف رحمه الله ويجوز حذف نون مضارعها حذف نوني مضارعها كله أحمر حذف نوني مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصر متصل يجوز أن تحذف بمعنى أنه ليس لازما يعني هذا الحذف ليس واجبا بل ماذا بالجائز فيجوز أن تحذف ويجوز أن لا تحذف ماذا تحذف تحذف نون لأن نون لها عدة مصطلحات في علم النحو عندنا نون الحرف الأصلي وعندنا نون حرف الزائد وعندنا نون التي تكون علامه ماذا للرفع واضح؟ وعندنا نون التي تكون في جمع المذكر السالم وفي المثنى اذا النون لها عده امور لها عده لا معان في علم في علم النحو تحذف نون ماذا؟ نون الفعل المضارع اي مضارع مضارع كان اذا نقصد بهذه النون هي الحرف الثالث من, من كان أي الحرف الأصلي لها في المضارع فنقول يكون المتزوم اذا لا بد من الجازم ولا بد من حذف هذه الواقع فإن المجزوم في المضارع المتزوم يكون أصله هكذا يكون تدخل الجازم لم يكون يلزم بالسكون ليس كذلك جزمه يكون السكون لماذا لان النون صحيح حرف صحيح لا يحضر حرف العله هنا لكن عندنا الواو ساكنه والنون ساكنه يلتقي ساكنان ماذا نفعل لا لا لا لا نعم هذا صحيح لا لا فقال لا لا لا لا, لا, لا وقد غدا هربلي لا لا فقط واضح لماذا القاعده الصافيه تقول إذا التقى ساكنان فأنت أمام أمرين تبدأ بأولهما إذا لم يمكن كذلك تنتقل إلى الأمر الثاني الحاله الأولى أن تحرك أحد الساكنين هل يمكن أن, أن نحرك النون؟ لا نقول لأنها لا بد أن تلزم لأن هناك جازمة الحاله الثاني هل نحرك الواو؟ لا نقول لأن الواو اصلا كانت محركة أصله يكونه ثم انتقلت الظمة في الواو إلى الكاف الصحيحه قبلها فصارت يكون فلا يمكن ان نحرك ما قد فررنا من تحريكه من اجل الثقة فما ننتقل الحالة الثانية المرتبه الثانيه فماذا نقول نحذف نحذف نحن لسنا ملزمين بحذف الواو بحذف النون واضح كلاهما ساكن فنناتي لهذا نحذفه وهذا نتركه لا من باب العدل اننا ننظر في اول أو في اولويه الحذف فهل نحذف النون او نحذف الواو الواو حرف معتل والنون حف صحيح عندك رجلان احدهما مريض على فراش الموت والاخر صحيح يعمل ويتحرك ولا شيء عليه وين غير ذلك وقيل لابد من قتل احده لابد من موت احديما لسبب من الاسباب وهذا في فندق فايما في رايك يعني ها الصحيح او المريض ها هل مريض يعني عقلنا فنحذف الواو لانها مريضه فنقول يكن يا لم يكن لا باس لا بأث ببعض المباحث الصرفيه احيانا لتصرفنا عن النحو او عن صعوبه النحو او عن المال الذي قد يجده أحدنا في النحو لم يكن هذا اصله اذا جزمت اذا جز اذا كان فعل ليكون مجزوما هذا الشط الأول المضارع المتزوم قال وصلا نعم وصلا علماء قراء يعرفون هذا نعم ان لا يوقف عليها لأن النون إذا وقف عليها هذه تثبت فهم لا تكون في آخر الكلام انتهى قال ولم يكن تتوقف لا قال ولم يكن هم وصلا يعني ما زال الكلام مستمرا ومتصلا ان هذا الشرط الثالث او النعم الثالث ان لم يلقها ساكن يعني ليس بعدها ساكن ما معنى الساكن قد يكون بعد بعد النون الكلمه ماذا اولها ساكن متى يكون الاول ساكن في ال لم يكن لم يكن الذين كفر الآن الان ال ال اولها ذاك طبعا هذه همزه الوصل على قول واضح المعتبر هو ماذا الا فهم فهذه اللام ساكنه وهذه النون ساكنه فلن نحذف هنا لا نحذف النون طالما وإنما نحركها بكسر فلا يجوز حذف النون هنا على قول أكثر من اهل النحو لم يكن الذين كفروا الشطر الثالث ولم يلها ضمير اه ضمير نصب لم ها نعم ضمير نصب متصل ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لعمر بن الخطاب عن ابن صيات فان لم فان ان يكنه يكنه فان يكن يكن هذا فعل مضارع مجزوم بان وجزمه السكون واضح واسمه اسم name هنا هذا ناقص اسم a ها ضمير مستتر ضمير مستتر جوازا man هو strong خبر is لا يجوز And the sign is a sign So لا don't لم to call the sign We say that he didn't have a sign We say that he didn't have a sign So if انتظرت شرط نسال سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الدرس القادم نواصل خصائص كان ون...